سبح لله في السماوات وما في الأرض وهو Se <tab> ومن يشاء على أصولها أو تركتم سب <سؤال> علي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Allah فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وال woman الفقراء mm والذين جاءوا ولا تجعل في ألم تر إلى الذين مافقوا يقول لا خودنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا الله إشهد إنهم لا blah blah one mm -hmm. بَنَاهُمْ شَدِيدٌ تَصَبُّ جَمِيْعُهُ وَقُلُوبُهُمْ شَدَّاءُ ذَلِكَ بِأَنَّ قوم لا يعقلون فمثل الذين من قبلهم قريب فَكَانَ واقبته ما أن يا أيها الذين آمنوا تذكروا الله وامتنوا ما قدمت ولا تكونوا كالذين نسوا الله وتلك الأمثال La <laughs> تلبحوا له ما